114. فكلي واشربي وقري عينا 115. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت بالرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا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 فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا طَعَنًا إِنَّ يا رب الله اتاني الكتاب وجعلني نبي ااوجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً والسلام عليّ يوم غلطت ويوم أموت ويوم أبعث حياً ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون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 هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم فوين للذين كفروا من شهد يوم عظيم اسمع بهم وارصض يوم ياتوننا لَكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ظُلَلٍ مُبِينٍ